اني قذفته في التابوت فقذفته في اليم فيلقه اليم بالساحل ياخذه وعدٌ لي ووعدٌ له والقيت عليك محبةً مني ولتصنع على عيني